بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة ضمن دروس التفسير وتفسير صورة النساء يقول الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سميلا أولئك الذين علهم الله إلى آخر ليات يقول الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب والمراد بهؤلاء اليهود وقوله تعالى ألم ترى الاستفهام للتعجب والمراد كما قلنا اليهود أوتوا نصيبا من الكتاب أعطوا حظا من التوراة يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني وجه التعجب أنهم أعطوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت <تصفيق> نعم، وقد اختلف العلماء في معنى الجبت والطاغوت معنى يؤمنون بالجبت والطاغوت أن يعتقدون صدقهما وقد اختلف العلماء في معناهما فقيل كما قال عمر رضي الله عنه الجبت هو السحر وقيل الشيطان وقيل الصنم وقيل غير ذلك والطاغوت قيل هو الشيطان وقد اختار بعض العلماء رحمهم الله أن المراد بالجبت والطاغوت كل المراد بهما كل ما عبده وأطيع من دون الله وهذا اختيار ابن جرير عليكم السلام وهو اختيار ابن جرير رحمه الله يقول ابن جرير رحمه الله والصواب من القول في تأويل يؤمنون بالجبت والطغوت أن يقال يصدقون بمعبودين من دون الله ويتخذونهما إلهين وذلك أن الجبت والطغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوعا له كائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان هذا اختيار من؟ ابن جرير رحمه الله يقول رحمه الله في التسهيل ابن جزي في التسهيل يؤمنون يؤمنون بالجبت والطاغوت قال ابن عباس الجبت هو حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف وقال عمر الجبت السعر والطاغوت الشيطان وقيل الجبت الكاهن والطاغوت الساحر وبالجملة هما كل ما عبد وأطيع من دون الله وأيضا قال الله تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيل هذا من ظلالتهم صلى الله السلامة يقولون أي اليهود للذين كفروا من كفار قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه وسبب النزول كما قال أهل التفسير وكما روى غير واحد من أهل العلم أنه لما قدم كعب الأشرف مكة قالت قريش ألا ترى هذا الصنبور المنبتل من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية قال أنتم خير قال فنزلت ان شانئك هو الابتر ونزل الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب الى اخر الايه رواه احمد في مسنده نسال الله السلامه فهم اهل كتاب وقدموا من قدموا المشركين اهل مكه على من على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سميلا يقول ابن كثير يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم قال الله تعالى أولئك الذين لعنهم الله أولئك المشار إليهم هؤلاء اليهود الذين لعنهم الله اللعن ما هو؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى وقد لعنوا في آيات وفي أحاديث كثيرة. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أي ومن يطرده الله عز وجل من رحمته فلا ناصر له من عذاب الله. لأن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له. من فوائد من فوائد الآيات. التعجب من حال هؤلاء الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك ينكرون ما دل عليه الكتاب ومن فوائد الآيات بيان قبح صنيعهم ومن فوائد الآيات حقد اليهود على المؤمنين واضح قدموا هؤلاء على النبي عليه الصلاة والسلام وفيها الإشارة إلى أن السحر متلقى من اليهود ومن فوائد الآيات أن اليهود أهل حسد كما سيأتي إن شاء الله وفيها اللعنة على اليهود ومن فوائد الآيات أن من لعنه الله فلا ناصر له ثم قال الله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله إلى آخره هذه الآية تبين بخل وحسد اليهود وقد تكلمنا على البخل بما فيه الكفاية في آية مضت الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وقلنا أنه من أعظم الصفات كما سيأتي أم لهم نصيب من الملك هذا استفهام إنكار أي ليس لهم نصيب من الملك وأم هنا منقطعة وغير متصلة بما قبلها البتة والمعنى بل لهم نصيب من الملك وهذا الاستفهام استفهام بمعنى إنكار يعني ليس لهم شيء من الملك أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا أم لهم نصيب من الملك؟ يعني ليس لهم نصيب من الملك؟ لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أي لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا أي لا يؤتون أحدا مقدار نقير لفرط جهلهم ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم ولا ما يملأ النقير وهو النقطة التي تكون في النواة انظر إلى بخل اليهود لو كان هؤلاء لهم نصيب من الملك فمن فرط جهلهم ومن بخلهم, بخلهم لا يعطون الناس نقيرا والنقير ما هو النقير النقطة التي تكون في النوات والسؤال هنا هل النقير مراد لا المراد التقليل أنهم لا يعطون شيئا شيئا أبدا وقد تكلمنا عن بخلهم وأنهم أهل بخل وأن من يعني عقوبات البخل أو من أن البخل من أسباب بغض البخل أنه من صفات أنه من صفات اليهود صلى الله عليه وسلم فاليهود من أشد الناس بخلا ومن أشدهم طمعا وحرصا على المال وهذه كقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق أي خوف أن يذهب ما بعيدكم مع أنه لا يتصور نفاده وإنما هو من بخلكم وشحكم ولهذا قال وكان الإنسان قتور أي بخيلة أهل بخل فكيف وكيف يليق بمسلم أن يكون بخيلا شف أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا لا يؤتون الناس نقيرة لو كان الملك بأيديهم والخير بأيديهم ما أعطوا شيء من بخلهم وهناك صفة أخرى وهي الحسد وهي أقبح كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام البخل والحسد سماهما النبي امراض كما سيأتي إن شاء الله. يقول في التسهيل النقير هي النقرة في ظهر النوات وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء الاشياء والمراد وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك وأن أم حين إذن يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء ويبخلون بما هو أكثر منهم من باب أولاء. فإذا النقير مثلا يضرب به يضرب به للقلة يضرب به للقلة وقد تكلمنا عن البخل بما فيه الكفاية فلنعيد ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه فقال اللهم إني أعوذ منك أو أعوذ بالبخل أعوذ بك من البخل فقد جاء في حديث سعد أنه كان يعلم بنيه هذا الدعاء قبل السلام اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبل وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر وهذا الدعاء يقال أيها الأخوة ضمن الأدعية التي تقال قبل السلام بعد التشاهد الأخير وقبل السلام ننظر أمر آخر في اليهود أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله حسد من؟ حسد النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة والمعنى أبل يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على النبوة التي فضل الله بها محمدا وشرف بها العرب ويحسدون المؤمنين على ازدياد العزي والتمكين حسدا من عند ينفسهم كما ستتكلم بعد قليل عن الحسد إن شاء الله قال في التسهيل والمقصود بالآية الرد على اليهود في حسدهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر مع الآية أم يحسدون الناس؟ الناس الحسد سيأتي هو تمني زوال النعمة أو على رأي شيخ الإسلام كراهات كراهات النعمة. ففقط حينما يكره الإنسان النعمة التي أعطيت فلان فإنها من الحسد. وبعض العلماء يقول لا الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن فلان. أم يحسدون الناس؟ المراد بالناس على مذهب جمهور العلماء محمد صلى الله عليه وسلم وكثير من المفسدين كثير من المفسرين يضيفون إلى ذلك محمد وأصحابه أم يحسدون الناس يعني محمد صلى الله عليه وسلم نعم على ما أتاهم الله من فضله الفضل هنا عند جمهور المفسرين هو النبوة هو النبوة يقول الطبري رحمه الله واولى التأويلين في ذلك بالصواب قول قتاده وابن جريج الذي ذكرناه قبل أن معنى الفضل في هذا الموضع النبوة التي فضل الله بها محمدا وشرف بها العرب إذ آتاها رجلا منهم دون غيرهم لما ذكرنا من أن دلالة ظاهر هذه الآية تدل على أنها تقريض للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رحمه الله على ما قد بينا قبل لأنه ذكر الأقوال لأن بعض المقال الفضل هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة الجماعة فضعف ذلك بن كثير وبيّن أن الفضل مرد به النبوة وحسد النبي عليه الصلاة والسلام لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل نعم. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله ثم ذكر الله عز وجل شيء واقعي واضح وهو فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما طيب يعني معنى الآية لماذا تخصون محمد بالحسد من يكمل معنى الإجمال للآية من يكمل أنا بدأت بها واضح يا أخوات يعني لماذا تخصون محمد وقد يعطي من قبله من النبوة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما هل فقط محمد الذي يعطي النبوة أو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعطي هذا الخير فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملك هذا معنى الآية يقول في التسهيل ومعناها إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله على آل إبراهيم فلأي شيء تخصون محمدا صلى الله عليه وسلم بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليه لكنه الحسد كما سياتي بعد قليل نعم اذا وصف اليهود بهذه الايه بامري ما هما الحسد والبخل يقول الرازي رحمه الله وصفهم في هذه الايه بالبخل والحسد فالبخل هو الا يدفع لاحد شيئا مما اتاه الله من النعمه والحسد ان يتمنى الا يعطي الله غيره شيئا من النعم فالبخل والحسد يشتركان في ان صاحبه يريد منع النعمه من الغير فاما البخيل فيمنع نعمه نفسه عن الغير واما الحاسد فيريد ان يمنع نعمه الله من عباده نعم، أم يحسنون الناس؟ قل الناس النبي، وبعضهم قال النبي وأصحابه، على ما أتاهم الله من فضله. المراد بالفضل النبوة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، واتيناهم ملكا عظيما. أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتب. وأعطيناهم واتيناهم ملكا عظيما فقد أتينا على إبراهيم الكتابه جنس الكتب والمراد بها التوراة والإنجيل والزبور ما عطوه هذه كتب أعطوه فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب يعني التوراة والإنجيل والزبور كله كان في آل إبراهيم وهذا النبي من أولاد إبراهيم فلماذا يحسد لماذا يحسد هذا النبي ولا يحسد غيره وهل الله عز وجل فقط أنعم على محمد أنعم على محمد كما أنعم على غيره كما تعلمون التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وهي معرفة السنن وقيل هي السنة وقد مر معنا ذلك واتيناهم ملكا عظيما نعم الملك العظيم كما ذهب اليه بعض العلماء المراد به ما اعطي داود وسليمان عليهما الصلاه والسلام ماذا اعطوه اعطوه النبوه والملك تجري بامره رخاء حيث اصاب عليه الصلاة والسلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي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 أعطوا ملكا عظيم نبوه وملك. فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. ففي هذا ذم الحسد وجه ذلك من صفات من صفات اليهود. فالحسد أولا من صفات اليهود كما قال الله عز وجل في هذه الآية. بل بين في آية أخرى أنهم ما فعلوا ذلك وتمنوا أن تقعوا في الكفر إلا بسبب الحسد قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من بعد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فجعل الله عز وجل سبب ذلك ما إلا سبب واحد ما هو الحسد نعوذ بالله وهو من أقبح الصفات ومن أذم الصفات وسيأتي إن شاء الله الآن أنه يكفي فيه أنه اعتراض قدر الله فهو من صفات اليهود وهل يجب أن نحذر من صفات اليهود؟ نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستتبع سنة من كان قبلها حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب الله دخلناه وإذلك في سورة الفاتحة اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين عمت عليهم ماذا قال؟ ما يكفي قال غير المغضوب عليهم ورضى ليه ذكر اليهود والنصارى أيضا هو من الإذاء والتعدي على المسلم قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا رابعا اعتراض, اعتراض على قضاء الله وقدره وإذاك ما يصدر غالبا من مسلم كامل إيمان ما يصدر أبداً من مسلم يعلم أن الله عز وجل حكيم أبداً ولا يمكن أن يصدر الحسد من إنسان يعلم أن كل شيء بالكون له حكمة ولا يمكن يصدر من مسلم كامل إيمان كامل يعلم أن الله عز وجل له الحكمة البالغة والحكمة الكاملة أبداً الحسد ما يصدر من مؤمن كامل لماذا لأنه يعلم أن كل شيء له حكمة وان الله عز وجل اذا اعطى هذا ومنع هذا فانما للحكمه وجاء في الحديث فضل السلامه من الحسد فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي المؤمنين افضل قال المؤمن النقي القلب ليس فيه غل ولا حسد. بل أثنا الله على الأنصار بقوله والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون يحبون من هاجر يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أتوا. فأثنا عليهم بطهارة قلوبهم من الحسد. يقول ابن تيمي رحمه الله يقول ومن أمراض القلوب الحسد. وقد قال طائفة من العلماء إنه تمني زوال النعم عن المحسود وإن لم يصل للحاسد مثلها والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود ثم قال رحمه الله في كلام له في في المجلد العاشر ثم ذكر حد ابن تيمي رحمه الله حديث الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة الحديث معروف في آخر الحديث قال له عبد الله بن عمر ماذا تفعل فقد بشرك النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة قال ما هو إلا ما رأيت غير أنني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غش ولا حسد على خير أعطاه الله إلا قال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق اسمع ماذا قال عبد الله بن عمر هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق إشارة إلى خلوه وسلامته من جميع أنواع الحسد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرها بالجنة بسبب ماذا لخلو قلبه من الحسد يقول ابن تيمية وبهذا أثنى الله على الأنصار فقال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي مما أوتي أخوانهم المهاجرون قال المفسرون لا يجدون في صدورهم حاجة أي حسدا وغيظا مما أوتي المهاجرون ثم قال بعضهم إلى آخر ما تكلم وذكره رحمه الله ثم قال شيخ الاسلام واما الحسد المذموم فقد قال الله تعالى في حق اليهود ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يودون اي يتمنون ارتدادكم حسدا فجعل الحسد هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم وكذلك في الآية الأخرى ثم ذكر ثم الآية التي معنا ثم قال رحمه الله والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه وقد قيل للحسن البصري ايحسد المؤمن قال ما أنساك إخوة يوسف لا أبلك ولكن عمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه ثم قال رحمه الله ولهذا قيل أول ذنب عصي به الله ثلاثة الحرص والكبر والحسد فالحرص من آدم والكبر من إبليس والحسد من قابيل حيث قتل هابيل <تصفيق> ثم قال ابن تيميه رحمه الله والشح مرض والبخل مرض والحسد شر من البخل والحسد شر من البخل وذلك أن البخيل يمنع نفسه والحسود يكره نعمة الله على عباده واضح؟ البخيل يمنع نفسه والحسود يكره نعمة الله على عباده نسال الله السلام في كلام طويل رحمه الله ثم نأخذ بعض كلام السلف في الحسد وما يتعلق بها قال علي الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له وقيل الحسود غضبان على القدر نعوذ بالله الحسود غضبان على ماذا على قدر الله ويقال ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش الحقد والحسد وسوء الخلق وقيل بئس الشعار الحسد وقيل لبعضهم ما بال فلان يبغضك فاسمعوا هذه الحكمة قيل ما بال فلان يبغضك قال لأنه شقيقي في النسب وجاري في البلد وشريكي في الصناعة من يشرح لي هذا الجواب نعم. ذكر أسباب الحسد ذكر أسباب الحسد, الحسد. شريكي في الصناعة ما الذي يتحسدون غالبا النجار من يحسد النجار, النجار. العالم من يحسد عالم. العالم فهذا جواب عظيم لأنه شقيقي في النسب وجاري في البلد وشريكي في الصناعة ولو كنت في بلد آخر غالبا لا يتحسدون كلام حكم ينبغي الإنسان أيها الأخوة يعرف الحكمه وقال عربي الحسد داء منصف يفعل في الحاسد أكثر من فعله في المحسود قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله قال الأصمعي رأيت عربيا أتى عليه 120 سنة فقلت له ما أطول عمرك فقال تركت الحسد فبقيت وقال معاوية كل إنسان أقدر على أن أرضيه إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة، وقال عمر بن عبد العزيز ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد غم دائم ونفس متتابع ونفس متتابع، وقد رأى موسى رجلا عند العرش فغبطه فقال ما صفته، فقيل كان لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، وقال معاوية ليس في خصال الشر أعدل من الحسد يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود وقال لابنه يا بني إياك والحسد فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك وقال سفيان بن دينار قال قلت لأبي بشر أخبرنا عن أعمال من كان قبلنا هذا أمر عظيم قال كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا قال قلت ولما ذلك؟ قال لسلامة صدورهم وقال ابن سيرين ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار وقال الخليل بن أحمد لا شيء أشبه بالمظلوم من الحاسد وقال الأصمع سمعت عربيا يقول ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد حزن لازم ونفس دائم وعقل هائم وحسرة لا تنقضي قال بعض العلماء بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه أولها قد أبغض كل نعمة قد ظهرت على غيره الثاني سخط لقسمته كأنه يقول لربه لما قسمتها كذا. ثالثا أنه ظن بفضله يعني أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو يبخل بماذا يبخل بفضل من بفضل الله رابعا خذل ولي الله خذل ولي الله لأنه يريد خذلانه وزوال النعمة عنه خامسا أعان عدوه من؟ الشيطان ابليس قال بعض العلماء ليس شيء من الشر أضر من الحاسد لأنه يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مكروه أولها غم لا ينقطع ثانيا مصيبة لا يؤجر عليها ثالثا مذمة لا يحمد عليها رابعا يسخط عليه الرب خامسا تغلق عليه أبواب التوفيق قال ابن مسعود لا تعاد نعم الله قيل له ومن يعاد نعم الله قال الذين يحسدون الناس على ما أتأهم الله من فضله قال بعض الحكماء الحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات إحداها اكتساب الذنوب لأن الحسد حرام الثانية سوء الأدب مع الله فإن حقيقة الحسد كراهية إنعام الله على غيره واعتراض على الله في فعله ثالثا تألم قلبه وكثرة همه وغمه كلام عظيم كلام رائع كلام كله مأخوذ من الكتاب والسنة نعم. فمنهم من آمن به الضمير يعود على من؟ فيه. اليود فمنهم من آمن به قيل منهم من آمن بمحمد وقيل منهم من لم يؤمن بمحمد لكن هذا القول ضعيف طيب على ماذا يرجع الضمير؟ هم اليهود على ماذا يرجع؟ على الإيتاء فقد آتينا أهل إبراهيم الكتابة والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعا أي منهم منهم من آمن بمن سبق من الكتب والانبياء ومنهم من كفر, من كفر. اذا منهم من امن به الضمير يعود المسر. على ما سبق اللي هو المسر. الاتار. الاتار. المسر. فقد اتينا على ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناه ملكا عظيما ومع ذلك منهم. هؤلاء الناس في زمانهم منهم من امن من ومنهم من, من كفر اي هو قول ضعيف أي ومع ذلك ومع ما اعطيناهم من الملك والنعم فقد كذب فريق من ذرياتهم وأممهم ولم يشكروا نعمة الله عليهم إذ جعل النبوة في أجدادهم بل كفروا النعمة وعصوا الرب يقول الرازي به فقال بعضهم بمحمد والمراد أن هؤلاء القوم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آمن بعضهم وبعضهم بقي على الكفر وقال آخرون المراد من تقدم للأنبياء والمعنى أن أولئك الأنبياء مع ما خصصتهم به من النبوة والملك جرت عادة أممهم فيهم أن بعضهم آمن به ومعضهم بقوا على الكفر. فأنت يا محمد لا تتعجب مما عليه هؤلاء القوم فإن أحوال جميع الأمم مع جميع الأنبياء هكذا كانت وذلك تسليه من الله لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ليكون أشد صبرا على ما ينال من قبلهم وكفى بجهنم سعيرا أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم لكتاب الله عز وجل وجهنم اسم اسماء النار سميت بذلك لبعدي قعرها وظلمتها. يقول الطبري وكفى بجهنم سعيرة أي وحسبكم أيها المكذبون بما أنزلت على محمد نبيي ورسولي بجهنم سعيرة أي بنار جهنم تسعر عليكم أي توقد توقد عليكم واضح معنى الآيات من فوائد الآيات بيان ما كان عليه اليهود من الحسد وفيه تحريم الحسد. من يستنبط لتحريم العسد؟ من صفات اليهود ومن فؤاد الآيات بيان ما من الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم ومن فؤاد الآيات أيها الإخوة أن الناس ينقسمون فيما يعطيهم الله إلى كم قسم؟ قسمين ما هما؟ أه؟ مؤمن وكافر فمن يعطينا أمثلة؟ سليمان عليه الصلاة والسلام لما أعطي الخير وراء الملك وعلا سمع كلام النمل وعرف خطاب النمل ماذا قال سليمان حينما أعطاه النعم قال ليبلوني ليبلوني أشكر أم أكفر وهذا من توفيق الله للعبد إذا أعطاه الله نعمة ينظر ويخشى أن تكون نقمة فيقول أعطى الله عز وجل ابتلاء ليبلوني أشكر أم أكفر لماذا لان اكثر الناس اذا اعطوا النعمه ها؟ كفروا ان راه استغنى كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى نسال الله السلامه وكلكم تعرفون قصه الثلاثه ليرسل اليهم ملك ابرص ها؟ اقرا اعمى اراد الله ان يبتليهم فارسل اليهم ملك القصه معروفه الاول والثاني كفروا قالوا هذا كابرا عن كابر والثالث شكر وهكذا والنبي عليه الصلاه والسلام لما صلى الفجر لما صلى الفجر بعد إثر سماء قال اصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب واصبح من عبادي مؤمن بالكوكب كافر بي فدائما الناس اذا جاءت نعمه ينقسمون الى قسمين وقليل من عبادي وقليل من عباديه الشكور نسال الله التوفيق والسداد والله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد